بسم الله الرحمن الرحيم حاميب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا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 فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلكم بأنهم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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقاهون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتم وَاسْتَحْيِيُونَ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن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 مَا غُرِيكُمُ إِلَّا مَا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 يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يطلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك من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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبان وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلههم كذلك زوين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب فقال الذي آمن يا قوم التبعون أهذكم سبيل الرشاد يا قوم إن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 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُغْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا وَمَا انْتَمَىٰ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا وَدَنَّا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ فستفكون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدَوْا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إن أكبروا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار الخزنة جهنم دعوا ربكم يخف عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوهُمْ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ يا وَيَوْمَ يَقُومُ الْإِشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ هدى وذكرى لأولن الباب فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون فيه بغير بِغَيْرِ سُلْطَانٍ تَاهُم إِن فِي صُدُورِهِم إِلَّا كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لخلق السماوات ولرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسير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 كنا أكثر الناس لا يشكرون، ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا. يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم لب قرارا هو السماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 وأنا عبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البيان من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم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 أَم تَعْقِلُونَ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آ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 يَوْمَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلٌّ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسولنا إن ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاءت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 يَرَوْن فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِنْدِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وَخَاسِرُونَ هُنَارِكَ الْكَافِرُونَ